بسم الله الرحمن الرحيم سورة ن ز ل ن ا ه ا وفرضناها وأنذرنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الذانية والذني فجلد كل واحد منهم مئة جلدة ولا تأخذ ك بهما رفعة أ في دين الله أنتم إن تؤمنون بالله واليوم الآخر واليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الذاني لا ينكح إلا ذانية أو مشرك، والذانية لا ينكحها إلا ا ن أو مشرك، وحرم ذلك على المُؤمنين، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة ش ه ا د ا ف ج ن د ه م ث م ا ن لجنزة، ولا تقبل و لهم شهادة أ ب د ا وأولئكهم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمو ن أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين و ا ل ق ا م م ة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب ويدرؤ عنها العذاب تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والقائمة أن غضب الله عليها والقائمة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولو لنا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالذك ع ص ب ة منكم لا ت ح س ب و شر لكم بل هو خير لكم ل ك ل امرئ منكم منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إسمعتهم ظن المؤمنون والمؤمنات ب أ ف س ه م خيرا لولا إ س م ع ت ه ظن المؤمنون والمؤمنات ب أ ف س ه م خيرا وقالوا هذا إ ك م م ُ ب ي ن لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ف إ ذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولو لا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ولو لا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أ ف ض ت فيه عذاب عظيم. إ ب ت ل ق و ن ه ُ ب أ ن س ِ ن َ ت ِ ك م و َ ت َ ق ُ و ل و ن َ ب أ َ ف ْ و ا ه ك ُ م م ا ل ي َ س ل َ ك م ب ِ ه ع ل م و ت ح س ب و ن ه ُ ه ي ن َ و َ ه ُ و ع ِ ا ل ل ه ع َ ظ ي م و َ ت ح س ب و ن ه ُ ه ي ن و َ ه ُ و ع ِ ا ل ل ه ع ظ ي م ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن تكلم بهذا سبحانك هذا بختان عظيم سبحانك هذا بختان عظيم سبحانك هذا بختان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إنكم مؤمنين و ي ب ي ن الله لكم الآيات والله عليم الحكيم إن الذي ن يحبون أن ت ش ي ع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولو لفضل ا الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَن ي ت ب ع خ ط و ا ت ِ ا ل ش ي ط َ ا ن ف َ إ ِ ن ه ُ ي َ أ م ر ُ ب ِ ا ل ْ ف ح ش ا ء ِ و َ ا ل م ن ك ر و َ ل و ل َ ا ف ض ل ا ل ل ه ع ل ي ك م و َ ر ح م َ ت ُ ه ُ مَا ز َ ك ى م ن ك ُ م م ِ ن أ ح َ د أ ب َ د ا و ل ك ن ا ل ل ه ي ُ ذ ك ي م ن ي َ ش َ ا ء و ل ك ن إن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم، ولا يأثر إلى الفضل منكم والسعة أن يؤتون للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، و ا ل ي ع ف ق ُ و و ا ل ي ص ف ب َ ح ُ ألا تحبون أ ن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. الذين يظلمون المحسنات الغافلات المؤمنات لوعن في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أ ل س ن ه م وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم أ ذ ي وفيهم الله ذ ي ن ه م الحق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْقَبِيثَاتُ لِلْقَبِيثِينَ الْقَبِيثَاتُ لِلْقَبِيثِينَ وَالْقَبِيثُونَ لِلْقَبِيثَاتِ وَالطَّيِبَاتُ ل ِ ل ط َّ ي ِ ب ِ ي ن َ وَالطَّيِبُونَ ل ِ ل ط َّ ي ِ ب َ ا ت ِ ه ُ ن َ ئ أ َ ك م ُ ب َ ر َ و ن مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا يا أيها ل ذ ي ن آمنوا لا تدخلوا ب ي و ت ا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها لانكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. و َ إ ِ ق ِ ي ل َ لَكُمْ ر ْ ج ِ ع ُ و ا ف َ ا ر ج ع و ا و َ إ ِ أ ق ِ ي ل َ لَكُمْ ر ْ ج ِ ع ُ و ا فَارْجِعُوا وَأَزْكَاهُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعُ ل ك ُ م ْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُونَ ق ُ ل ْ ل ِ ل منين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله ق ب ي ر بما يصنعون وقل ل ل م ؤ م ن ا ت يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها و َ ا ل َ ي َ ظ ُ ر ِ بْنَ ب ِ ق ُ م ُ ر ِ ه ِ ن َّ عَلَى ج ُ ن ُ و ب ِ ه ِ ن َّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ب َ ا ئ ِ ه ِ ن َّ أَوْ أ ب َ ا ئ ِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أ َ ب ْ ن َ ا أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غيرن ا ل إ ر ب غيرن الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يكفين من زينتهن و ت و ب ُ و ا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنح الأيام منكم و ا ل ص ا ل ِ ي ن من عبادكم و إ م ا ِ ك م إيَكُونُ ف ُ ق َ ر َ ا ء أ َ ي ُ غ ْ ن ِ ه ِ م ُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ أ َ ع َ م عَلِيمٌ و َ ا ل ْ ي َ س ْ تَعْفِي الَّذِينَ لَا ي َ ج ْ د َ و ن َ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ ع َ ل ِ م ت ُ م ْ فِيهِمْ خَيْرًا و َ آ ت ُ و ه ُ م ْ مِمَّن ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومَن يُكرِهُ ْ ن َّ ف َ إِنَّ اللَّهَ مِن بعد أَكْراهِ ا ل ن َ غ َ ف ُ و ر ُ الرَّحيمَ وَلَقَد ْ أَنزَلَ إِلَيْكُمْ آياتٌ مُبينَاتٌ وَمَثَلَ مِنَ الَّذينَ خ َ ل َ و ا مِن قَبلكم وَمُوعِظةً َ لِالمُتَّقينَ اللَّهُ نورُ ُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصابح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درزي ي ق د من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ي ك َ ا د ُ ز ي ت ُ ه َ ا ي ض ي ء و ل َ و ل َ م ت َ م ْ س َ س ُ ن ا ر ن و ر ع ل ى ن و ر ي َ ه د ِ ي ا ل ل ه ُ ل ِ ن و ر ِ ه ِ م َ ي ش ا ء و َ ي َْ ر ِ ب ا ل ل ه ا ل أ م ْ ث َ ا ل َ ل ل ن ا س ِ و َ ا ل ل َّ ه ب ك ُ ل ش َ ي ء ع َ ل ي م ف ب ب ي و ت ٍ أَذِنَ ا ل ل ه ُ أ َ ن ت ُ ر ف َ ع في بيوت أبي الله أن ترفع ويذكر في هسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الله تلهيهم تجاره رجال ا ل ل تلهيهم ت ج ا ر ة ه ولا بيع عن ذكر الله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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ما ء حتى إذا جاءه لم ي د د ه شيئا ووجد الله عاده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر ا ل ن ج ي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه َ ح ا ب بل ما تبعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد ي ر ا ه ا ومن لم يجعل الله له نورا فما له منه. ن ألم ت ر َ أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطيور ص ف ا ة كل قدم ع صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وللله ملك السماوات والأرض وإنا الله المصير ألم ت ر َ أن الله يجزي سحابا ألم ت ر َ أن الله يزجي سحبا ا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بردة وينزل من السماء من جبال فيها من بردة فيصيب به ميشع فيصيب به من يشاء ويصرفه عم من يشاء يكاد سنا برقيه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك ل ع ب ر ة لأني الأبصار والله خلق كل دابة من فمنهم من يمشي على بقنه ومنهم من يمشي على ر ج ل ي ن ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أ َ ل ن ا آ ي ا ت م ا وبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول، وأطعنا ثم يتولى فريق منهم. ويقولون آمنا بالله وبرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين وإذا د ع و ا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإيا كلهم الحق يأتون إليهم ذ ع ن ي ن أفي قلوبهم مرض؟ أفي قلوبهم مرض أمرت ا ب و ه أم يخافون أي حفَّ الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا د ع و ا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أ ن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن ي ط ع الله ورسوله ويخش ى الله ويتقه ف َ أ ُ و ل َ ئ ك ه م ا ل ف ا ئ ز و ن و َ أ ق ْ س َ م ُ و ا بِاللَّهِ جَهْدَ إ ي م َ ا ن ِ ه ِ م ْ لَئِنْ أ َ م َ ر َ ت َ ه ُ م ْ ل َ ي َ خ ْ ر ج ُ و ن َ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً م َ ع ْ ر ُ و ف َ ة إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قل أطيع و الله ا وأطيع و ا ا ل رسول ف إ ن ا ت و ل و ا ف إنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وإنتطيعه و تهتدوا وما على ا ل رسول إلا ا ل ب ل ا غ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعمل و الصالحات ليستخلفنهم في الأرض لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبرهم ولا يمكن أن لهم دينهم الذين تضالهم.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 الذين كفروا م ع ي ن في الأرض لا ت ح س ب ن الذين كفروا م ع ذ ز ي ن في الأرض و م أ و ا ه ُ ا ل ن ا ر و ل َ ب ئ س ا ل م ص ي ر ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ل ي س ت َ ذ ن ك م ا ل ذ ي ن م ل ك ت أ ي م ا ن ك م و ا ل ذ ي ن ل م ي ب ل غ و ا ا ل ح ل ُ م م ن ك م ف ث َ ا ث م ر ا ت م ن ق ب ل ص ل ا ت ا ل ف ج ر وَحِينَ تَضَعُونَ ثيابَكُم مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاتِ عِشَاءٍ ث َ ل ا ث ُ ع و ر َ ا ت ٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ و َ ل َ ع ل َ ي ْ ه ِ م ْ جُنَاحٌ ب َ ع ْ د َ ه ُ ن َ فَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ ُ ب ي ن ّ اللَّهُ ل َ ك ُ م الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ ا ل ْ أ َ ط ْ ف َ ا ل ُ م ِ ن ك ُ م ُ الْحُلُمَ فَلِيَسْأَذِنُوا كَمَا س َ أ ذ َ ن َ الَّذِينَ م ِ ن قَبْلِهِمْ كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم و ا ل ق و ء ا ُ من النساء إلا التي لا يرضون ل ك ا ح ا فليس عليهم جناح أي يضع ث ي أبهم غير متبرجات بزينة وأي يستعفثن خير لهم والله سميع عليم وأي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 عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملستم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناحا أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر ج ا م ع لم يذهبوا حتى يستأذنون. إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فَإِذَا س ْ ت َ أ ْ ذ َ ن ُ و ك َ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ ف َ أ َ ذ َ ن لِمَنْ ش َ ئ ت مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ ل َ ه ُ م ا ل ل َّ ه إِنَّ اللَّهَ ر َ ح ْ م ا ٌ رَحِيمٌ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعض ك ب ع ض ا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أ ر ي م ألا إن للهما في السماوات والأرض ألا إن للهما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه ف ي ن ب ّ ئ ه م بما ع م ل و والله بكل شيء عليم the